وَطَالَ الذيَأَشْرَكُ لَشَ أَ اللهَّهُ مَا عَبَدَنَ مِنْ دُونِهِ م شَيْئ نَحْنُ وَلَا أَبَ أُن نَحْنُ وَلَا أَبَ أُنَا وَلَا حَرَّّمنَ مِن دُِهِ مِن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 مَن هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَى هِدَاهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَن يَضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ